وشر الأمور محكساتها وكل محلثة بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار لا خالكان الميزان الصرفي فيه قال فاذا فإذا زادت الكلمة عن ثلاثة أحرف أجر كلمة لسيحة في زيادة ربو أو كتائب تشون تتيبي ميزان Okay. فإن كانت زيادتها ناشئة من أصل وضع الكلمة على أربعة أحرف أو خمسة زد في الميزان لامن أو لامين على أحرف فعل فعين لام أفضل كابو أصل ميزانك فعين لام ميزان ميزاني صرفي كيف فعين لاما أقر لوزياتر بو يعني بوه شوار حرفي يعني بوه فينج حرفي بعلام حرف كان أصلي بون أو كاتل ميزانك لا مك زيادة كين شو نو تمنفع لا لا لا بقول شو لا مك يعني دولم زيادة كين أما بوه كلامك يعني دولم زيادة كين يعني بوه كاباسي فعلو اسمش من بوه كات إلا فعلة تنهى ثلاثي مجرد معنها أربعي مجرد معنها أما الإسم هم معنى سيلا مدوئيك مثلا فعلالي لون فعلالي جحمرش جحمرش يعني المرأة العجوز يعني إستاء لبدا وهسي شئال هل بينج حرفك أصلي جحمرش يا فعلالي لون سيدكي سيلا مزادي كدواء يا سلامن دول لامين زياده بس التلاثي بويا زدت في الميزان لامن أو لامين على أحرف على أحرف فاء عين لام فتقول في وزن دحرج مثلا ثور رباعيه على يفعل له وفي وزن جحمرش فعلل المروه الاجزت ما وان كانت ناشئة يعني وان كانت زيادتها ناشئة من تكرير حرف من أصول الكلمة يعني اجر حرفك الزياد ببلا ننتيجتي يعني بسبب تكدير حرف من أصول الكلمة كررت ما يقابله في الميزان لبرامبردا فيها فتقول في وزن قدم ماشة إذا قدم لبرو عينها الأليش فعالة يعني عينك دبارك جيت عينك خوي دبارك كررت ما يقابله استا دال البرامبريا شيء عين قدم عينك يا عينك دوباره كرهت وفي وزني جلبابا عليه فعل الله> له وفي وزني جلبابا فعل له ويقال له مضعف العين أو اللام يستبع فعله مضعف العين بلام بجلبابا راس ملحة بلام مضاعفه موضوعه فيشون حرف جنسي حرفك دواره وتو كجنسي حرفك وإن كانت الزيادة ناشئة من زيادة حرف أو أكثر من حروف سألت التي هي حروف الزيادة طالما جاء حرف زائدة كان به كارشبن حرف يام زياتر لحروف كان سألت حرفه قابلت الأصول بالأصول يعني أوح حرف اصلي كان لبرامبر برفع أو عين لا مكان داعيتي وعبرت عن الزائد بلفظي أوح حرف زائد كان كخيل مثلا استخرج لس الوزنيشة سك خرج خاء راء جمكاء فاء عين لا مكان أما حرف زائد كان شو نلاقي استفعله أيه وشلي استخرج يعني لا هردو لا لميزان لموزون حروفة كانوا وإن كانت الزيادة ناشئة من زيادة حرف أو أكثر من حروف سألتمونيها لا حرف كان سألتمونيها هرش يغزابي أو لميزان لموزون جدا حروف خويتي التي هي حروف الزيادة قابلت الأصول بالأصول يعني حرف أصلا كان فأوعين لا وعبرت عن الزائد بلفظه فتقول في وزني قائم تماشا قائم قائم تتبع لن تتبع لن قواميا لن تتبع لن تتبع لن تتبع لن تتبع لن تتبع لن همزه لن تتبع لن بلام لن تتبع لن تتبع لن تتبع لن قائم, قائم. <تصفيق> من ذا بمثالي قائم بيهنى الناصري بيننا ن صاد ال في الكتاب قائم السر وزن فاعل همزه يعني هذا ناصري بيننا تم كان نون وراء بعد بك ب... ماكم لاحظوش شي بيه هنايا كاين شي حروف اصلين باش تتركو بسالي في فرقين نون وصاد والراء بيه ناصر بس في فرق وفي وزن تقدم تم شفت تقدم تفعل وفي وزن استخرج استفعل وفي وزن مجتهد مفتعل اسم فاعل يا اسط اجتهد مجتهد مفتعل وهكذا ونبغي وا يعني تنها حروف سالتمونها يعني زياده كان لما نعمل حروف سالتمونها وبلام اصلا كانوا كخيت وفيما اذا كان الزائد مبدلا من تاء الافتعال ينطق بها نظرا الى الأصل يعني لباب افتعال اقل زائد ك او حرف الزائد يثيت يعني لجاتي تاي افتعال هاتبو أو وزنك هل جمهور مهور وزني افتعاله مثلا انت اضطربة يسا اضطربة طائقة زائدة ينه شون ما مادة كنتيين الضربة وعاتوه ضاد راء باع كتبت تسل وزني افتعاله طائق زائدة يتبوه لا استعمال لجاتي تاي طاء هاتفه أي طاء زائدة جمهور الآلين اضطرب لسل وزني افتع ليا عندي كشدع علماء أتواني بولاي لجاتي افتع ولا ولي افطع ل اوطع اهر تعامل بويا بولان جمهور قصة جمهور معروفت لها وفيما اذا كان الزائد مبدلا من تاء الافتعال ينطق بها نظرا الى الاصل فيقال مثلا في, في وزني اضطرب افتع لا افتعل لا افتعل افتعل رضي وقد أجا وقد أجازه الرضي ورضي أريد رست. رضي كامية رضي شارحي شافية شارحي شافية <تصفيق> رضي عالم قولك جبران صرف نحو ما هو الشرح ؟ لسر كافي بنحاجب هاته لسر شافي بنحاجب هاته يعني الشرحاتي كمقرر لدواء إن شاء الله نبيخ عني لدواء وقل ترتيب نكو زمن وقل ترتيب لدواء شاد العرف بيخ عني أو شرحي شافي استرابادي بيوته الاسترابادي رضي استرابادي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 حذف ما يقابله في الميزان لك لكلمدى موزع الكلمة وإن حصل حذف في الموزون حذف ما يقابله في الميزان أقر حذف ريدا لا كلمك أولا ميزانك اجدى رواد فتقول في وزن قل مثلا فل كسي واحي يقول فل لك جمعاته فل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 خلال أصلا فعلة فعلا فعلا وكا خلال بعديا وكا حذف بوا كفائي كلمة نجاتي ويبولي فعلا على علا كابوا مش ما أصلا معنا كايفين همي أصلا كهد شيئا لا كلمة دا حذف بوا لميزانك لم اجدى حذف بوا وإن حصل قلب بلان نقر قلب ريدا في الموزون حصل ايضا في الميزان يعني اقر لك كلمه كذا حرفي شلون اكو شو بشونيت شلون بانونه هسه على دجتي يقول جمعه على جمعه على مشغوله ما له مشغوله حلا لك لا لا يا هسه وسعت شونه وعزت شونه وعزت شونه وزعت شونه ربع دينار ربع دينار الكلمات منظره ما عم يقلبه حق يعني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 في زماني هذا زماني وين حصل قلب في الموزون حصل أي أيضا في الميزان لما قلت الكلمة كده روبدل الميزان هذا قلب ده جاه جاه, جوها جوها جوها جاه جوها بتقديم العين بتقديم العين على الفاء يعني جاهي سلسل وزن شيء نسرزني عفن اصله كي وجه هذا جاء وجه وجه وجه وجه جيمكش هذا فيها شروط الجواز بتقديم العين على الفاء هذه قصه سلسله قلب كاين قلب لازمان العربيهها معروفة قلبت الشيء قلبا من باب ضربا حولته عن وجهه في الساعة مثلا ما مكتبه قلبت الشيء قلبا من باب ضربا حولته عن وجهه وقلبت الرداء مثلا كالفلية كتها يسألوا طالية وقلبت الرداء حولته وجعلت أعلاه أسفله لا رئيز ما أما في الإصطلاح لا إصطلاح تقديم بعض حروف الكلمة على بعض تقديم بعض حروف الكلمة حاج فيه كيام شان فيه اللام كلمة شي أكيد تقديم بعض الحروف الكلمة على بعض وقد يكون القلب بتقديم العين على الفاء نحو أيسة كلمة أيسة لا أصد أخوي يا إسا هذا كشياته أيسا يا إسا. أصله من من اليأس أصل, أصل كلمي أيسا من اليأس ينبتعه بتقديم اللام على الفاء، كما في اشياء وقد تؤخر عن اللام جاري واشها يؤخر كما في الحادي كما في الحادي وأصله الواحد لين سدي شاء الله بعث. إذا القلب ما هو عبارة عن تغيير قلب عبارة عن تغيير يحصل في ترتيب حروف الكلمة المفردة. إنك كلمية بكلميه بقري. كلميه بخيت فيها شو كلميه بخيت الدعاء جملة ونحو. كلميك خلي كلميك هندخل حرف كاني تغيير يحصل في ترتيب حروف الكلمة المفردة عن الصيغ المعروفة لها في اللغة بواسطة هذا التقديم والتأخير. أم بيوترى القلب جاء مقلب إيش بيوترى القلب المكاني يعني شو إني حرف كان بجوري بيخيطفيرش يعني بيخيطدوه حرفك أخوي أو بيفيرش يعني حرف لفيرش يعني بودوه أو بيوترى القلب المكان. برضو مقلب كتير معنى مثلاً. قولا قلبك الواو المتحرك ما قبل مفتوح تقلب أو قلبما مبزنية قلب قلبك قلبك قلبك قلبك قلبك قلبك قلبك قلبك قلبك قلبك قلبك قلبك قلبك إعلال قلبك قلبك قلبك قلبك قلبك قلب قلبك قلبك قلبك قلبك قلب مكاني اذا حصل قلب بالاعلان في الموزون فلا يحصل في الميزه سبون منى قال له سروزنيش نالي قال له سروزيفالي علي قال له وزنك ا فعل, فعل. فعليه باع على سروزنيش نالي فعل باع فدرشد والنازعات نزع يا على فاعية. أما إذا حصل القلب بالإعلال في الموزون فلا يحصل في الميزان شيء، بل يبقى على حاله. نحو قال وباع، فإنهما على وزني فعل لأن أصلهما قولا وبيع أو يكوتشي وإن حصل قلب في الموزون. حصل أيضا في الميزان فيقال مثلا في وزن جاه جاهن جاهن جواها أخوي لأصلا الواو المتحرك ما قبل مفتوح تقلبه ألفا, ألفا لسه الوزن عفلة لسه الوزن عفلة لأصل هذا وجه لسه الوجه أبويا بتقديم العين ألفا ديد هند عدد من في أداد لو قواعدانيك يعرف القلب به يعني بها ويعرف القلب بامور خمسه فشان بشتك ببينش شد ازاني لكلمه دعا كاتشيرويداوا قلب رويداوا كلمه يكدي ازاني قلب رويداوا تحرج لشونيكو چوبو شوني كيتر اصل كي بو شيوا نيه الاول يكمشد لوشتانيك بزانين ك قلب رويداوا الاشتقاق اصل كلمه كبزانين شي وأنتج تصريفاتكاني بزين شبابي بيت تصريفاتكانية أذاني تجريد اشتقاق تشي اشتقاق عندك فائدة هذا اشتقاق بسيط هو نزع لفظ من آخر كلمات لكلمات دربيني كلمات لكلمات دربيني هو فيه اشتقاق الله ما قال بشرط مناسبته مع معنى وتركيبا ومغايرتهما في الصيغه ما تعريفك نزع لفظ من اخر كلمة يقلى كلمه يقدر بيني بمرجه بشرط مناسبتهما معننا لروي ما نوا وما نابل. أنجا ان تركيبي شوا لروي تركيبي شوا يغدن حرف كان ينهدت أنجا جاء ما كان شان ما يسبون من ينصروا لقل نصر سينصروا لشي درهنلاوا نصر نصر لشي درهنلاوا نصر بويا لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى تركهما نابن كما نايس سركوتينتي نصر ولا تركيب جدان نون صاد را بو شي ومغايرتهما في الصيغة يعني توا قربيني بون من بالله من اشتقاق نصرم كدول نصر اش النصراء اشتقاق نصريه فهمت شي؟ لا نصر للصيره بس ناصر مغايره بو ينصر مغايره النصر بو أبي اشتقاق ام نزع لفظ من اخر معنى اما مشتق من نصر من النصر. هيش معناه إللي بيننا نية. بوي بشطب مناسبتهما ما معنى وتركيبا ومغايرتهما في الصيغة. أمس يعني تابع أو بيت إشتقاق. كلمة إشتقاق لا شيء في الجدوى. في الأصل أخذ شق الشيء أي نصفه. بانمونة. أجر. شتكد هي. كيكه دي كيته دوك توابتي شبابي ذا روايه اش تي خاردني اش تي لورده ستا هيا خنيش داوي محاولين كي لاجل برادرك هذا بيكه دوك طوال شكي كي او اصلا اشتقاق او هيك نصف ب يعني كانت اشتقات بيه داون مع حلقه في فيدا واش تي ليها اخوي هو راس اشتقي لك دوك طوال او اصلك اني اشتقاق يعني اخذ الشك أخذ النصف على الاشتقاق في الأصل أخذ شق الشيء أي نصف ومنه اشتقاق الكلمة من الكلمة أخذها منها كلمين لكلمين يقدر بيني أو فيه اشتقاق أما لا اصطلاح اشتقاق اشتقاق بلتالي وفي الاشتقاق وفي الاصلاح أخذ كلمة من كلمة بشرط أن يكون بين الكلمتين تناسب باللفظ والمعنى وترتيب الحروف مع تغير في, الصغة في الصفة يعني في الصيغة كما تأخذ أكتب مثلا أكتب أكتب لشيء أبي يكتب يكتب أحسن يا أحسن لا تكتب لا تكتبه أحسن أكتب لا تكتب أبي إذا أخذ كلمة من كلمة رداء بشلط أن يكون بين الكلمتين تناسب في اللفظ كاف تاء باء واية والمعنى هو معنى وترتيب الحروف كاف تاء باء أو هواتيباته وهذه من من من كتب وهذه من الكتابة يعني يكتب للشغلة ولا كتابة. أي كتب الكتب للشغلة الكتابة هذه الشغلة اما بيوتر الاشتقاق بلان أم تعريفك كلمة أخذ كلمة من كلمة بشرط أن يكون بين الكلمتين تناسب في اللفظ والمعنى وترتيب الحروف مع تغير في الصفة أمام تعريف اشتقاق بلان كان اشتقاق وهذا التعريف انما هو تعريف الاشتقاق الصغير فبزا لا استوسيل جوال اشتقاق مانية اشتقاق الصغير اشتقاق الكبير واشتقاقتي واشتقاق الوسط نعم ليش هذا المتوسط الاكبر الاكبر مشكلتان التانشن كبيره قبل كان متوسط بلا ما هو ومتتيفا متشبهه الصغير الكبير والاكبر اشتقاقي الصغير اويا كلميك لكلميك دير بيني كان اشتقاقي صغير كلمه اكتب ساكتب لا تكتب درهناوه لروي لفظه مناسب لروي معناه بالغ ترتيب حروف كاف تا با ه توا باش بالام صيغه دو صيغه جوازا اويا مضارعه اميا امر هرشك <أتشك> أعجبوا <أهربوك> عيسى بون صرف تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة كم جل اشتقاقه؟ الانتقاق الصغير، الانتقاق الصغير هو صغيرة. اشتقاق معنى صغير. سيجر اشتقاق مناه؟ اشتقاق صغير مناهية كبير مناهية أكبر مناهية. أجد ترتيب لنيو حرف كان ذهبوا كافتاء بع مثلاً. أو معنابون أو لفظون يعني ت أو ترتيبون هو P اشتقاق الصغير وهذا التعريف إنما هو تعريف الاشتقاق الصغير وهو المقصود في علم التصريف وهناك نوعان من الاشتقاق دوجوريتريش من هي لا لا لا الأول <تصفيق> أن يكون بين الكلمتين تناسب في اللفظ والمعنى اشتقاقي كل هي تناسب لانيهو تشيها بين هدول الكلمه هي في اللفظ والمعنى دون ترتيب الحروف يسمونه منا جذب لقل جذبذا جذب وجذب هذا شيء لعلم عربي لنا للقاموس يجمعنا لحديث إجداءتها جذبه لعند الرواية هل جبذه أصلا كيش انشيها ها ذال ذال جذب جبذ استبعنمنا أما كيف يدعوه أن يكون بين الكلمتين تناسب في اللهب متناسب لك لا كلمة كداء جيم ذال باء هاتوا يا لو كتريشا هاتوا أنجل روي معنى شوها ومعنى لا استعمالوا لا يعرضوا بالله ما يقول هذا دون ترتيب الحروف إذا كان جيم ذال باء إذا كان جيم باء ذال أم جور اشتقاق؟ بيوتر اشتقاق الكبير اشتقاق الكبير ويسمى الاشتقاق الكبير, الاشتقاق الكبير. ويسمع الاشتقاق الكبير. والاخر اشتقاق كثير ما نهاه ان يكون بين الكلمتين تناسب في مخارج الحروف اما مش... فيتمم اشتقاق اكبر مثلا نسبون من نهى قال قل نعق يا نهى قال قال نعقه نهقا نهقه نعقه نعقا الوان انوان ها الوان غير انوان الوان الوان ما يسى ما بين ما حدث كان يسى ما يكون نون نون قاف. قف لكن نون عين قاف. اسم ما كان يجي ما نعرفه لفظ كان يجلفه بنيه ان يحرك المنادات الصوتيه هل يجي بانك نو هوا كذا نحن نحن نحن هاك عندنا يعني ها الديكان له مخرجكان يعني يكا مانقان شنيكا يعني بفي شيء وبفي مخارج ازاني او معاننا ها معناتها من المجتمع العلمي كيزور الدوره لعلم الاشتقاق بويا عندك العلماء علم الاشتقاق لعلم صرف ذلك عندك اول عندك قوله لعلم الصرف البنداول صرف ها اوليه تحويل الاصل الواحد الى امثله المختلفه اللي معان مقصود لا تحصل الا بها يعني علماء عربي بتابعدو عالم يزور جورا فراهيدي لجل ابن فارس وغيره وانش محاولة كان حصر لغب كان لمس جور اشتقاقه جاري وهاي ما داي كدواتيرن بون ما مثلا جيم نون نون أيضا ما جيم نون نون له أصل واحد وهو الخفاء يعني كل كلمه مجلجيم نون نون درسك الا معنى خفائته مثلا جن غائب الجنه غائبه جنة وقايه تختفي وراء يعني بون ما دي مثلا حكم بمعنى المنع حرك لمج لحاء كاف ميم درسك الا فيه المنع مثلا ح د د يعني كاريكا مكتوب الزوز والباب شيء سلقي جهاز النطق العين آخر حفل سليو كتاب العين في جهاز النطق يعني كتاب العين ضبطك سلقي جورد دروس درس العربي التوانيد خد كلمات درسكي بضم بوه اشتقاقه أكبر أوه تناسبك اللي كذا رو هذا لمخارج هذا يعني هاو مخرج إيه استا ويعرف القلب بأمور خمس الأول الاشتقاق أما زالي من اشتقاق شيئا كناء ناء فعله ماضية هناك اسم يفاعل كناء يعني كمثال ناء بالمد يعني همزة فإن المصدر وهو النأي النأي يعني البعد البعد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 ناء بعودة أي مصدر تيا وهو النأي يعني البعد دليل على أن ناء الممدود مقلوب ناء يعني ناء بهمزة الممدود مقلوب ناء مقلوب ناء يعني قلب ريدا وحرفك فيقال ناء على وزني فنعه اسمع انا على وزني شيء بس عرفنا القلب هنا باصله ليس اول بنصح هذا معرفه القلب باصله ترى امره اقدر تنكمل لا او لمساله اشتقاق بها هند جار ازانيد قلبك الريدة و بفي مصدرك اجيتوا بو مصدرك هندجار اجيتوا بو هنديك اشتقاقاتي اجيتوا بو مظاهر عكية بو اشتقاق التصريفين تصفية التصفة كاني بفي تصفية التصفة كاني ازانيد تجيب ريدة أزاني قلب ريدة فيقال النعاء على وزن فلة على سر وزني فلعيب وكما في جاه وهروها جاه جاه يعني شيء يعني المنزلة صاحب الجاه يعني صاحب المنزلة والقدر وكما في جاه فان ورود فان ورود وجه ووجهة ووجهة يعني بكسري ووكا وبظمي ووكا اشهر بشيها يعني اصلا جاهن جاهن كلمة جاه فإن ورود وجه لبرو كلمة وجه معنى وجهه معنيه وجهه معنيه وجهه مرجنيه تنهاه تبيه تنها, تنها الرومة به سبب أنه مناعلين زيد من من القبيل الفلانية وجه يعني وجه شي يعني شيء سيدهم سيدهم سيد القبلا زيد من هذه القبيلة وجه بيع الوجه يعني سيد القوم و وشريفهم اما الوجه وجهه ينقل وجه هذا كان هاتوا الجانب والموضع الذي تتوجه اليه بو انا ولكل ولكل وجهه هو موجهه وجهه هو مولاه جانب قبله بويا وجه ووجهة ووجهات. أسبب بابوني وجهه، بابوني وجهه وبابوني وجهه،, وجهة أو أنا وك مصدر كيان جاه جاه قلب تيار جاه لأصل يا خوشي مكان عين أو ألفك الجاهات و جهة و لأصل وجه وجه يعني او الف و و يعني نجي معك اخويا عينه هاتوا شوا و عا في شوا تداو وجه بمعنى الوجه بويا فان ورود وجه ووجهه دليل على ان جاه على ان جاه مقلوب وجه كاو اسا زاني من الجاه كلمة جاه يعني المنزل والقدر بمعنى الوجه بمعنى الوجه وهو سيد القوم وشريفه فيقال جاه جاه على وزنه أفل دو يعوي كزانيما جاه لأصلى وجه أنجل يستوى أنكيش وزن جاهش عفل وإلا اصل وجه فعل قلب ريدا جاه بيت الوزن شيء افل سخوين الاصل يعني يساع قابلين جاه جاه ابواب موتايا جاه لذا يكفي لك حلكين. لو أنه يتحدث عن دروس في بيبالين أقر جاه أقر جاه لسر وزني أقر جاه أصلكيش لا أقر أصلكي وجه بيت سر وزني فعل <سؤال> أو <سؤال> كاتا جيمك ساكنة يا أنا جيمك ساكنة جيمك ساكنه يعني اجر وا وكا بني نفشوا جيمخبو يندو ابيت اوزديشي ابيت كلويتشي جوهن, جوهن, أفل. جوهن, أفل. جوهن أفل. هر هر يعني جاه يموت من وجهه جاء كان جاء بيت الواو المتحرك ما قبل مفتوح قليبت ألفاً وتجاه والله ما أعلن أن أصلك وجه كأصلك وجهه تسرى بو... ما هي فعل يعني أن وجه قلبي أجر فيه أجل أن وجهه فيه الشواء وأن وجهه فيه شن عينك أبيت شي جوهن وأبيت بساكن يعني أنه بساكن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 أكاد تلاقيه وأوكي شو تفيشه وأبي ساكنه وأوكي شو جيم جيم من حيث الأصل خوي متحرك خوي وفتحة الشي هاد هو ساكن شو تفيشه وساكنش ناحية هاد هو اقتضى اقتضى فتحة فتحة دراوبشي بواو كجيم شو خوي مفتوحة بوتشي الواو المتحرك ما قبل مفتوح تقلبه ألفا أنا بفي مصدر دوزي ما نوى بفي مصدري وجه دوزي ما و... وكما في قسي كلمه قسي قسي يس جمع جمعك لس الوزني فعولش مفردك تيا قوس قوس او كوانيك تيجي في اهم شيء قوس آله على هيئة هلال ترمى بها السهام معروف <تصفيق> اگر جمع قوس كان شون جمعك اگر تعقد مشكله تني به اخو هسه قوس اقل مش اللي دروس كي فعول بلا قوس قوسه الله فعول كوت القوس أو الصعوبة كواب وكما في قسي فان ورود مفرده وهو قوس فدليل على أنه مقلوب قوس يعني سقسي قلبي تهاب لذا أي هنا أجر جمعي كناس الوزني فعول أجر مفردك أشي قوس به قوس قوز فقدمت اللام في موضع العين، اللام كمية سين، سينك ببرشون واوكا فصار قصور قصور أو شيء وسينك برد بيرشوا برشوني يعني عينك يعني ما في واقع أو كاتبو بشي فلوع فعول بوبا فلوء لا معينك شن جر جر كيفك لاو توه بلام كوال كوال ليك في شو؟ واو متطرف لتصريف وتم واوي متصرف متطرف ابي في بي. سكون اما قبول نیست. آبی بیکنی چی؟ بیکنیات. بوی نجات من به بیکنیات. ک کلته یا آبیه تا چی؟ خسون. ک کلته الروده. انجوایی ساکن لگل. واو یا اگریشی که انجوایی ساکن بیه. انجا آبیه تا چی؟ یا. کابو هر دعای او قبول بیاد. انجا قسي يعني ادواء وكبيراء فقلبت الواو الثانيه ياء لوقوعها طرف والواو والواو الاولى لاجتماعها مع الياء وسبق احداهما بالسكون وكسرت السين والسين لمناسبه الياء او كانت ابي قسي قسي يعني اهو يعني السينك بيتك كسران لبر مناسبيها يعني قافكش بيتك كسران لبر قرصة لبر اكتقال بوبا قسي كابو يستا اوهم قرانكاريا لا نتيجي تشي غيدا لا نتيجي لامكك السين عينك فقلبت الواو الثاني ياء لوقوعها طرفا والواو الأولى لاجتماعها مع الياه وسبق إحداهما بالسكون وكسرة السين لمناسبة الياء وكسرة القاف لعسر الانتقال من ضمن الى كسر وكما في حادي ايضا كلمه الميسة حادي حادي عشر خوي أجر واحد عشر ويا باش تنبه بس كذي أنت حادي عشر زين حادي عشر لكيواته حادي عشر تو بتشي أزاني حادي حادي واحدة لأصل ده شو نك شو رسم الوحدة التوحيد واحدة واو حاء توحيد توحيدها توحيد تفعيل واو حاء دال لبروا أشيتو سرنا ضاير ومشتاقان تري ومصادركاني وأجريتو دلت على أن أصله الواو أصله الواو ثم زحلقت الواو إلى الأخير يعني سخوشيا ولكن في هو واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد لا واحد لكن واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد وش ثم زحلقت الواو الى آخر فلم يمكن الابتداء ناشتوا أني بألف بشأن توا الفاعل فأخرت عن الحائ أنجا ألف فكش ناشتوا أني بيخدوا فصار الحادي الحادي حادي ون كبوب حاديون الواو المكسور ما قبل الواو, الواو المتطرف ما قبل مكسور أبيت شيء هبيت يا كابو فصار الحادي كابو يسوزني حادي عالف وزن ها واحد بو واحد بو عالف واحد بو عالف ثمّ أنق ثم انقلبت الواو المتترف الواقع بعد الكسرة تياء، يعني واو بوتياء، فصار الحادي، وكما في حادي أيضاً، فإن ورود واحدة دليل على أنه مقلوب واحد، فوزن حادي عالف. ليه لا بوسيبوي قصنا ليش في أعمالات الاجداد؟ يعني لما أنا كم ترمين؟ وصلى الله على محمد